الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد مصطفى عبد القادر يقدم لكم هذه الماده هذه الماده مشهوره مساله الاستمناء قال جاي اسد مضبوط راكوا ام تقول شباب الاستمناء جائز لكن انا عاد انك حديث جاي رافي دني كتاب لا من سنه يقدم موضوع يعني انها تجو تمارس الشغاله دي ولا باخر خلاص باسل الله وحينك وقالت أخر ما صنعي المهتد أخر ما لحدك هو العقل جائز يقول لكم أنه لا أعمل حماليين هذي هذا أخر ما عندك أخر الكرض عندك يودي انت عاطل الله إديك لا تتعلم الله إديك هذا الكرام ليس أبوذ و بعدين أخي أحد أقول لي قال لي عمر أنا عارف قال لي أني حاجة أم درس قال لي أنت لقد أخذت أنت لقد أخذت الكتابة سنوح من السلوة الصلاة بقول لك ابن, عزم يجوز جلد ده ابن حزم قال لجوزي قال ذكر قال لي حزم قال كده انت تامر بحزم احنا عندنا بنامه شاف عيده بالكتاب ولا اقول ايه لا جيب لي ايه حاجه كده قال ال ال الثاني عليها الشافعي عليه رحمه الله على تحريم نكاح اليد ذكر قوله تعالى قد افلح المتقون الذين هم في صلاتهم خاشعون الى قوله تعالى والذين هم بالخروج حافظون إلا على أزواجي أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غيرهم قالوا من بعدين أنا قالت فمن ابتغى وراء زائل وهو الآية وراء زائل يقول لي لك إلا ما بعلت يا أخي الحكاية دي ما أفعل أجيب أن أقول لك إلا أن يقول لك يدخل فيها لأن البتاعة دي والبتاعة دي هو سحاق النساء سحاق النساء برضو موجود من ذلك مثل السحاق النساء أنت عن السحاق النساء؟ لما ابو واحد بيسحق مع رجل كده تجيب له وراها وكده النسوان برضه كده قدام ده برضه حرام وخدوا اخذوه في خاطر التحريم من الان تقول لي لا خليني ادع اكل <تصفيق> عشان بقى يا يا دول العادي قاعدني بقى ده, ده تعكر مزاجي تاخر انت ما بتفهم حاجه انت يعني قاعد دي تاخد دينا اخر موضوع انك فالايوه انت فاهم كلامي الا دي واضح ان هذه انت تفهم دينك وثلاث المقالب بتاع منكم الباقي اللي يتزوج ها والنصدق قال ما احد قال ما قال فعليه بذل كذاك بعديه بالصوت مش واضح ده, ده ولو ولو جاءوا القياسه بقول لي ده باطل من لازم قوله مش هوت القياس بتغرر كثيره المحرمات <تصفيق> يلزم لقولك هذا في نفحك القياس تجير شايج سيجاره قصبه واسفد وقال <تصفيق> نقول هذا ظلم بل قلت لها يا حرامات قال ما في كيف في قياس في قياس لا قياس ابدا يعمل سلف يخليك تسلف ها اخليك تعملك ديت اتحرمت دي كيف يعني ترحل فيان واذاك لازم يكون <تصفيق> انكار كان قياس او تقول لي الايه ما واضحه وانك تاخذ لو انك تقول لي ما في دليل على تحريم شنو انا تحريم لهم شنو اساسا ما توضوا الجماعه راجعوا تقول لي مقاصد الشريعه هو للعله العمله لا كشف مشروشرو القياس الصحيح اللي هو انا لو واحد سالني من الاصوات بينقول له حرام اصينال بيقول له حرام جيب لي ايه ولا حديث بقول لك الله قال الذين يتبعون الرسول النبي له الذي لا يحمل لهم الطيبات ويرحم عليهم شنو الخباث بقول لك لا انا بقول لك الاصوات الاصوات يا اخي الخباث يا والتلاجه بلياهه الصعود وقال لك ايه الصعود وادي احنا يعني قال لك ايه كده تقول الصعود قال لك مو انا غلطت بيان عاد ذات والقياس باكل البيان ما قلت لك ما انا راير انت خد بالك دي بالعين الان بيبدا فلاجت خبيث خبيث دينو رسوله مضر وسغل لا ضرر ولا ضرر مدع لا نصعه للمصوصه التكيروي ده كان 40 وهي إذا مبتلعين ما فيه إلا بالنص واضح والحديث ده ما, ما صريح وأردت أن تقوموا عليها حد بيحل الناس بيقى بيقى من يشفوه ولا ما يعوه حد غليهم من يشفوه فهو الحديث ده لو أخدت وقنات التوقت مع, مع, مع الذين يجيزون القياس ودعث من فهول الشريعة الزامية انتفهين كلامي؟ فشوف يا أخي أنا, أنا شباب ما أقل لهم ده من الساعة لكن بجيهم تاني بجيهم تاني بوحد تاني а ще я йду, говорю, що я тут, щоб поговорити